الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينه يتنزل الأمر بينه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير.